ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا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 والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا وما اكل السبع الا ما لكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسم وان تستقسم بالازلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشاون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.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 وَمَسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَائِنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَالْطَهَرُ وَإِن كُنْتُمْ نَرْضَاءً أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايْطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَايْطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ أولَمْ أَجْتَمِعْ نِسَاءً فَلَمْ تَجِدُ مَا أَنفَتَ يَنْمُ صَعِيدًا طَيِّبًا فَمَسَحُوا بِهُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرْجٍ هُوَ لَا يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئ من قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا واقراجل التقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين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 ولقد أخذ الله من ذا قبني إسرائيل وبعثنا منهم مثني عشر نقبا وقال الله إني معكم لأن أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وآمنت برسولي وعزرتهم وأقرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفر عنكم سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية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 ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوحوا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون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 بكم بل آتون بشرو من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاء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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ آبِيَاءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكاً وَأَتَاكُمْ وَأَتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ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 فلا تأس على القوم الفاسقين واذل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين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 فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا سَجَمًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاسْعَوْنَا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَيُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُوهَمَ فَوْمًا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يقولون إن أُوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَم يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهادات فلا تخشون سواخشون ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالآَفَ بِالآَفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ والجروح قِصَاصٌ تمن تصدق به فهو كفرت الله وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّينَا عَلَى أَثَارِهِم بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأَتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ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 ولو شاء الله لجعلكم أمّة واحدة ولكن ليبلّواكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَلَى إلَّا الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِّقَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ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 ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا جنات النعيم ولو أنهم أقرموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم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 والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدن قوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى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 وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن, يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجسء من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 فإنه عُثِر على أنهما استحقّا اسما فأخران يقومان مقامهما فأخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولياء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 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذ أُوحِيَ إِلَى الْحَوَارِيِنَ أَنَامِنُوا بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أي ينزل علينا مايدة أي ينزل علينا مايدة من السماء قال التقوى الله إن كنتم مؤمنين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 تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآية منك ورزقنا وأن تخير الرزقين. قال الله إني منزلها عليكم. فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنِ مَرْيَمَ مَا أَأَتَتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ اتَّخِذُونِ وَأُمِّيَ إلَى هَيْلٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقه